بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه الذي جمع ماله وعدده يحسب ان ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصده في عمد ممددة